اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ان الله اصطفى ادم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 وَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنْثًا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا وَإِن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 ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الله يبشرك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 قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم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 ك إلي ومتّهّرّك من الذين كفروا ومتّهّرّك من الذين كفروا وجعل الَّذينَ التَّبعُوكَ فوَقَ الَّذينَ كفَّروا وجعل الَّذينَ التَّبعُوكَ فوَقَ الَّذينَ كفَّروا إلَى يوَمِ الْقِيَامَةِ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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا ثَلَعِيسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ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 من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا, وأنفسنا وانفسكم ثم نبته فنجعل لعنه الله على الكاذبين